قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم يَغْرِقُ الْقَلْبُ فِي غَمّ وَأَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يشاء والله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 وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أولئك حفقت أعمالهم وفي النار هم خالدون قَالَ أَنْتَ وَأَنْتَ تَنْتَجُ لَهُ يَخْشَى اللَّهَ وَأَنْ Thank you! La Oh, my God.